ب آ ل الله ق ر آ ن ا ل الرحمن الرحيم الرحيم اياك ن إ ي نعبد و إ ي ا ك نستعين اهتنا الصراط المستقيم 「どうもありがとうございました。<音声> Thank you. そういうの。